29 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم 119. ونصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير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 فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو به إنه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 119. ويخسف بكم الأرض فإذا هي تمور 110. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان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 زكريصا فلنجو في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدا ام يمشي, يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي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 فجوجوا الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن ملكني الله ومن وملم عياؤ رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم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 والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي وَهُوَ أعلم فلا تُطِعْ لا يصرمون ما مصبحين ولا يستثنون فطافع عليه طائف من ربك وهم والنال فاصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن يقدوا على حرككم 119. كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ظلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون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 فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى, إذ نادى وهو مكذوون لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء, بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعل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 ما الحق وما أدراك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة 116. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية 110. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وإن السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هؤلاء قرأوا كتابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا اشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من موتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابي ولم أدر ما حسابي يا, يا ليتها كانت القاضية ما يغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فاغلوه الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرع سبرون كان لا يؤمن بالله العظيم ولا على فليس له اليوم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 على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره, كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إن 117. وتكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وفصيلتي التي تؤويه ومن في ارض جميعا 119. وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم معلوم الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم 111. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منونين فمن ابتغى ذلك هم العادون هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين 124. هاداتهم قائمون 125. والذين هم على صلاتهم يحافظون 126. أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزيز يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ من مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّتَنِ عَيْنٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّي مَشَارِقَ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرٍ عَلَى أَن نبدل خَيْرًا 119. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم, كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أدصارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم من قبل أن سَنَّ أَجَلَ اللَّهِ 124. وستعشوا ثيابا وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم إني 111. وقد خلقهم أطوارا 112. تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. ثم 112. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا 113. قال موح الرب إنهم عصوني واتبعوا, واتبعوا من لم يزده مالهم وولده إلا خسارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا, تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيرا يريدو نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال ان حرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا ولا يلدوا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 تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا ولدا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن, لن تقول الإنس والجن أن لن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن نعجز الله في الأرض ولم 119. سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا 111. منا المسلمون ومنا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا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 119. مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كذبا ولن أجد من دونه ملتحدا إلَّا بَلَغَنَ مِنَ اللَّهِ وَلِسَلَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ نَارٌ رَجِعَنَّ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ نَارٌ رَجِعَنَّ خالدين في فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصرا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ قل نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قل إن قريب ما إِنَّ الدُّرَّ يجعل مَا ربي أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي يظهر على غيبه فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أحداً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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقف منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا 111. الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 112. إن لك في النهار سبحا طويلا 113. واذكر اسم ربك وتبدل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاجْعَلْهُمْ هَزْلًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا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 فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبينا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الودان نشيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفه وثلثه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهاء علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرعوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله 109. ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه, تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فضهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر فينا قور فذلك يومئذ 113. على الكافرين غير يسير 114. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا 116. وبنين شهودا ومهدت له فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوح كل عَلَيْهَا عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاكتم وما جعلنا عدتهم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 في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو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 كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءدون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم في سقر قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حتى مذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل منئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا فمن شاء وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم ب. 117. أيحسب الإنسان أن نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامة. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المثر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرعناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ذاسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من وظن أنه الفراق الذبت الساب بالساب الى ربك يوم اذن المساء الى ربك يوم اذن المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من منينا ثم كان علقة فخلق فسوا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى فَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ على أَنْ يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم هَلْ أَتَى عَلَىٰ الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا وقمع الإنسان من نطفة أمشاج مبتني فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كان مزاجها كفورا عاين يشرب بها عباد الله يفجرون ذا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكرين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويضاف عليهم بآلية من فضة واكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها مازا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم وَإِذَا رَأَيْتَ ثَنَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَيَرِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضُرٌ وَإِسْتَبِرَ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ بِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ذِكْرًا خَالِصًا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا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 والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إن 124. توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم اجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين 129. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم بآخرين كذلك نفعل بالمجرمين 122. وإن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 وَأَسْقَيْنَاكُمَّا أَنْفُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي سَلَامٍ لا غليل ولا يغني من اللهب إنها ذرية بشرائك القصر كأنه جمالة صفر وينيء معيذ مكذبين أصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيدون فكيدون، وإلوي يومئذ مكذبين. إن المتقين في ظلاله وعيون، وثواكها 122. ويشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 123. إنا كذلك نجزي المحسنين 124. يومئذ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون يومئذ